رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قرات في كتاب العمد في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراتنا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العيز موسى الله تعالى وغفر له للسامعين وفي الدرس الخامس والثلاثين في باب صلات الجمعة قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يتقدم خطبتان في كل خطبة حمد لله تعالى وصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على منبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد لا يزاد الإمام بن قدام رحمه الله تعالى يذكر شروط صلاة الجمعة التي لا تصح بدونها فقال أن يتقدمها خطبتان خطبتان يعني هذا من شروط الجمعة وإذا لم يتقدمها خطبتان فإنها تصلى ظهرا ولذلك الذين لا يجدون في بعض الأماكن خطيبا ماذا يفعلون ها؟ يصلون ظهرا لا صح أن يصلوا الجمعة ركعتين بدون خطبتين قبلها قال في كل خطبة الحمد لله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على المنبر لابد أن تكون الخطبة مجتملة على القرآن ولو كانت آية واحدة وأن يعفو الناس ويوصيهم بتقوى الله عز وجل ولذلك شرع قراءة آيات التقوى في أول الخطبة يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقا تقاتل يا أيها النساء في سورة العمران وأول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم بذكركم النفس واحدة وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا تقوا الله نعوى قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم الآية فهذه وصية بالتقوى هذه وصية بتقوى الله عز وجل قالوا يستحب أن يخطب على المنبر يستحب أن يخطب على المنبر هذا أيضا من السنة أن يخطب على المنبر ولا ولباس أن يرقى الإمام من المسجد المنبر أحيانا ولو في غير الجمعة إذا احتاج إلى ذلك وإنما يخطب على المنبر ولا يعظهم وهو على الأرض أو لا يغطب بهم على الأرض لأن الجمعة غالبا يجتمع فيها عدد كثير من الناس لذلك ما سأتي معنا في هذا الدرس إن شاء الله لا يشرع تعدد الجمعة في المصر الواحد يكفي في البلد مسجد واحد تصلى فيه الجمعة فإذا احتاج الناس إلى مسجد آخر تنازع العلماء أو إلى مكان آخر تقام فيه الجمعة تنازع العلماء والحاصل أنه لا تتعدد المساجد في صلاة الجمعة ومن الخطأ هذه الزوايا الصغيرة في صلاة الجمعة وإنه يكون مسجد جامع كما سيأتي ومن السنة أن يفصل أو من شروط الخطبة أن يفصل بينهما بجلسة أن يفصل بينهما بجلسة نعم وأما أن يخطب على المنبر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جهد النقرة ثم صنع له عمر بن أبي سلم من القاتين المرقاتين أو ثلاثا فرقاه في صلاة الجمعة نعم ولو أنه قطب على الأرض فالصلاة صحيحة لكنه ترك السنة أما إذا لم يقرأ قرآن في الخطبة ولم يعظي الناس ويذكرهم بالله صارت خطبة كلها في السياسة فهذه لا تصلح خطبة ولا تصحصاته صحيح صلاة الجمعة لابد أن يقرأ قرآن لابد أن يقرأ يعذهم بالقرآن والسنة وأقوال العلماء والأئمة وأن تكون في المس لا تكون في الميادين والنوادي وأماكن و... اللعب والعبث وأماكن المظاهرات لا تكون في بيت الله وفي المساجد نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام ويخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة ثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصل بيهم مركعتين يجهر فيهما بالقراءة قال رحمه الله تعالى فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس لم يرى في هذا حديث صحيح يعتمد ولكن العمل عليه عند العلماء في الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد المسلمين حتى قيل إن هذا كأنه إجمع كأن هذا إجمع ولم ينكره العلماء أن يسلم الخطيب أول ما يرتق المنبر على الناس ثم يجلس وأذن المؤذن وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم هو المنبر وبقي الأمر على ذلك في خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر رضي الله عن الجميع ثم لما رأى عثمان رضي الله عنه وكذلك في خلافة عثمان ثم رأى انشغال الناس في والصفق في الأسواق فأرسل مؤذن يؤذر في مكان مرتفع في سوق المدينة قبل أذن الجوع وهذا هو المعمول به الآن في بلاد الحرمين الشريفين في الرياض في وجود سماحة الشيخ بنباس رحمه الله ألف الجامع الكبير في وجود سماحة المفتي الحالي والسابق ولم ينكر أحد من علماء لأن العلة لازالت باقي هي علة انشغال الناس بالتجارة ولكن يؤذن قبل الأذان الذي في التقويم في النتيجة بساعة لو الأذان مثلا يؤذن الساعة الثانية عشرة يؤذنون الساعة الحالية عشرة حتى يتهيأ الناس للصلاة ويغتسلوا وتطيبوا ويلبسوا من أجمل ثيابهم ويستعدون لصلاة الجمعة وهذا في الحقيقة لو لا أن هذا ربما يحدث في بلادنا لفعلنا هذا لأن هذا يؤدي إلى يعني اهتمام الناس بالصلاة وأنهم يتهيأون ويجتمعون للصلاة للصلاة وأما القول بأنه بلعف هذا قول شديد جدا الأذان الثاني الذي الثاني فعله خليفة راشد عثمان بن عفان رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشد المهديين ولم ينكر عليه كبار الصحابة في زمانه رضي الله عنه وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب يعني أنه يخطب قائما السنة أن يخطو قائما ولا يخطب جالسا إلا لحاجة أن يكون مريض ولا يستطيع القيام هو الإمام الغاتب لا معنى لكن الأصل أنه يخطب وهو قائما ثم يجلس يعني تسمى جلسة الاستراحة وفائلتها يستريح الخطيب والمأموم يسترجع ما فات من الخطبة ويتأمل كلام الخطيب و ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل في يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فالسنة في صلاة الجمعة أنه يجهر في القراءة مع أنها صلاة نهارية صلاة نهارية ولكن يجهر بها في القراءة نعم وهذا محتج به من قال بأن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن صلاة الظهر نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراء نعم لأنه إذا أدرك مع الإمام ركعة أدرك الصلاة وإلا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة في أتمها ظهراء نعم وهل يشرع لطالب العلم أن يكتب. وينشغل بالكتابة الفوائد أثناء صلاة الجمعة لا لا يشرع هذا أو يمسك المسبح أو يسبح بها لا يشرح هذا أو يمسك الهاتف يلعب فيه لا يشرح هذا وإنما علماء استثنوا من يسجل الخطبة يتحرك حركة يسيرة لمصلحة هذا التسج وأن لا يكثر لأن هذا لمصلحة الله تكون لمصلحة فاضلة ولا يكثر الحركة وأما أن يمسك الكاميرا ويأترك صلاة الجمعة فهذه مصيبة عظيمة هو من تجب عليه صلاة الجمعة هذا ممكن رظيم في بيوت الله ورحياذ بالله ينشغل بالتصوير و... و... و... ويترك صلاة الجمعة وهو من تجب عليه صلاة الجمعة هذا لا يجوز أبدا لا يجوز هذا أبدا نعم نعم ينوي ظهره على خلقه سنة نعم نعم اشترط واللي قال من السنة لا أعلم في هذا سنة مطلقا أبدا أنه وصل على اليمين أو اليسار لا أعلم هذا من السنة نعم شو العصر والجمعه على على على على قولين انه هل الجمعه بدل ام صلاه مستقله على القول بان صلاه مستقله لا يصح الجمعه نعم نعم يا حمزه لكن هذا في مسألة إذا كان مسافرا هل تلزمه الجمعة الإمام الذي يأتي ولا لا نعم. نعم. <تصفيق> قال إيه لا لابد أن نجلس خطبتين وإلا صارت خطبة واحدة وخطب خطبتين ولا خطبة واحدة لا لا صح هذا لا من خطبتين شرط خطبتين ايوه كان شرط نا. نا. لا صح السله نعم نعم الاسئله كثيره نعم نا. الشيخ ناصر قال لي اقرا ما عندك نا. قال لحديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى صعد المنبر سلم أخرجه بلماجة والبهاقية وسحسن البن رحمه الله مم. طيب الحب لله نعم هذا العدد يعني هذا عليه عام المسلمين نعم أو دليل لمن قال بهذا نعم قال المؤلف رحمه الله وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العغد وقد صلوا شركعة أثموها جمعة وإلا أتموها ظهرا نعم وكذلك إذا قال رحمه الله تعالى ابن قدامة وكذلك إن خرج الوقت إذا خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا, صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا يعني إذا دخل وقت العصر قبل أن يدرك الإنسان مع الإمام ركعة فإنه بعض الناس يطيلون في الخطبة جدا. ربما يعني يدخل وقت صلاة العصر ولا يعني يدركون من الجمعة ركعة فهذه ليست جمعة لا بد أن يدرك ولو ركعة واحدة قبل أذان العصر وهذه الإطالة في الخطبة أصلا ليست من السنة إنما السنة تقصر الخطبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاتهما إن تمنفقه فاقصر الخطبه واطيب الصلاه فااقصر الخطبه واطيب الصلاه واما قوله رحم الله تعالى او نقص العدد فهذا على قول الحنابلة انه يشترط أو على اختيار المصنف انه يشترط في الجمعه العدد 4 وكما سبق أن الصواب أنه يشترط للجمعه ثلاث فقط 3 رجال فقط ومؤذن ومجتمع قال المؤلف رحمه الله وليجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلا أكثر منها هذا الذي عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في عاد الخلفاء الراشدين جمعة واحدة قال الشيخ رجل وكذلك في القرن السادس في بغداد لم يكن فيها إلا جمعة فلا ينبغي أن يزاد أكثر من جمعة إلا للحاجة إذا اتسع البلد وكثر الناس فلا بأس على الصحيح عن المسألة أيضا خلافية إذا اتسع امتلع المسجد ينظر إلى المسجد آخر متسع كبير يصلي فيه الناس صلاة الجمعة وما هذا العبث الذي يقع في بعض المساجد ربما يكون المسجد لا يتسع لعشرين رجلا ويعمل جمعة عشرين هنا وعشرين هنا خمسة عشر هنا وربما بعض الناس يخطب بعشر رجال أو سبع رجال ويتفرق المسلمون في المساجد الصغيرة ويترك المسجد الجامع والمأمول عليه الذي رأيناه في بلاد العلماء في وجود الشيخ عبد العزيز وابن عثيمين وغير مهل هو ربما مسجد في حجم مسجدنا مرتين أو ثلاثة هذا يسمى مسجد تصلى فيه الخمس سلوات فقط فإذا جاء يوم الجمعة أغلق ويصلون الجمعة في مسجد جامع كبير جدا يمكن أن أكبر, أكبر من الأدوار عندنا كلها يصلونها وتشعر أن هناك جمعة ربما تسعى المسجد لألف شخص على الأقل تشعر أن هناك اجتماع وهو اجتماع جمعة واجتماع بين المسلمين أما هنا سبعة وهنا عشرة هنا خمسة عشر وعشرين ويتفرق الناس أحزاب وجماعات لا هذا مخالف للسنة نعم ولذلك لما قامت الدولة وفقها الله بعمل هذا قام المخرفين الحزبيون قام المخرفون الحزبيون وقالوا هذا من الصد عن سبيل الله وكفر الحاكم بسبب هذا قال وانظر قلنا لك الحاكم كافر من زمان يصد عن سبيل الله يغلق المسايد يوم الجمعة وقام بعض الجهلاء يخطف الناس بهذا يخطف الناس يحفز الناس على أن هذا من الصد عن سبيل الله وأغلق المسايد في صدقه. هو لا يقصدون أغلاق المسايد إنما يقصدون جعل الجمعة في مسجد جامعة وأيضا السيطرة على أفكار المنحرفة أفكار الإخوان وغيرها من الأفكار المنحرفة وهذا مقصود شرعي طيب نعم ولذلك الآن متى تخرج المظاهرات بعد الجمعة دائما يفعل المظاهرات أو غالبا في يوم الجمعة حتى يقول لك ستبدأ ستبدأ الثورة الإسلامية يوم 28 قادم يوم الجمعة بصلاة صلاة الفجر تبدأ بصلاة الفجر يعني يبدأون اليوم بمعصية الله ورسوله ومخالفة كلام العلماء يعني هم ممكن طوال السنة لا يصلنا الفجر هؤلاء الذين قالوا إنما خرجوا بل إن الإخوان يرون ترك صلاة الجماعة من أجل المظاهرة ورأيناهم يتركون الصلاة المؤذن يؤذن وهم يمشون في المسيرات والمظاهرات وبعضهم قال هذا أهم من صلاة الجماعة أهم من صلاة الجماعة هؤلاء مخرفون مجانين ولا ياذب الله نعم نعم نعم خطب العصر كيف خطب العصر لا هذا ليه جزء بلد نعم نعم البلد يعني قرية مثل هذه مثلا يكون فيها مجلد حتى يعني في القرى القديمة عند الفلاحين هناك كان يسمى الجامع الكبير يسموه الجامع الكبير لأنه يجمع أهل القرية جميعا ثم صار مجلد ثم ثلاث ثم صارت عشرات المساجد ولما قلت الشيخ محمد رحمه الله يا شيخ محمد أبشر بريدة ملئت مساجد وما شاء الله قال كم يصلون في المسلمين قال صفى وصفينها وثلاثة قال هذا الشرر هذا ليس هذا تفريق المسلمين أو نحو من هذا لا ليس محافظة انما مدينة قرية يعني مثل مركز بدج وطلوب يجتمع الناس في مسجد على خطيب على السنة نعم لا. لا هذا أمر أقرأ. هذه ضرورة تقدر بخدري نعم التي حملتك أنا عن الأصل الأصل وكان هذا الأصل معمول به في بلادنا يعني من سنوات أنا حضرت هذا في, صغري في صباي حضرت هذا حضرت هذا في القرى كان مسجد يسموه الجامع الكبير كل القرية مجتمعة في هذا المسجد ثم الجامع القبلي ثم الجامع البحري صار في قرية فيها آلاف من الناس آلاف كثيرة لما صغر المسجد عن الناس بنوا مسجد آخر في الجهة الأخرى خلاص ما في مسجد هذا المسجد هذا هو المسجد لتقوم فيه الجمعة. وكان شيئا طيبا جدا نعم نعم ولعل الله يوفق إخواننا السلفيين الذين يعني أنا بلغان أنهم يعني الدولة في ليبيا وفقهم الله أعطوهم وزارة الأوقاف وهذه نعمة نعمة عظيمة جدا نعمة عظيمة لعل الله يوفقهم في في أن يعني يحيو هذه السنة لأن هذا فيها خير عظيم يقبض على, يعني على زمام الأمور وعدم انشاء الأفكار المنحرفة وأيضا اجتماع الناس هذه نامة عظيمة ولذلك كان حزب القطبي حزب ياسي كان مصر على أن يأخذ في أيام مرسي وزارة الأوقاف حتى ينشر فكره المنحرف أنها من أهم الوزارات الأوقاف والشرطة والجيش أهم الوزارات في الدولة ذلك يحرص على إفسادها وليه ذو بالله نصد الله السلامة والعافية نصد الله أن أفق وأن يعني يجعل بعد هذه الثورة خيرا لإخواننا في ليبيا بعد هذه التوريطات والقتل والدماء العظيمة الكثير التي أريقت هناك نصد الله في هذه الوزارة مخرجا وأن نوفق الدعاء الذين على منهج أهل السنة أن نوفقهم من نشر السنة. هناك تشار المثابة للسنة والجماعة نعم <تصفيق> ارفع صوتك في لا يمد لك في اخر كذا لا هذا في مسائل اخرى سياتي الكلام عليها لا تتعدد بعد جمعه نعم نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس توبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها نعم يعني المقصود في يعني مع اختلاف المذاهب في هذا أنه لا يشرح في جمعة إلا في إقامة جمعة في مسجد آخر إلا عند الحاجة الملحة خلاص لا يوجد مسجد ولا صح تكرار الجمعة بعد جمعة فحينئذ يحتاج الناس إلى هذا فيفعلون جمعة مسجد آخر لإقامة صفات الجمعة فيه أو جامع كبير نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين وتطيب ويبكر إليها يستحب أن يغتسل وهذا على قول الجمهور العلماء وذهب بعضهم إلى أنه يجب وقول للظاهرية ويجب بعض العلماء والقول الثالث في هذا أنه إذا كان ممن يعمل في مهنة وله رائحة وما تنبع تضر الناس وتؤذي الناس فإنه يجب وإلا فإنه يستحب وهذا القول قول قوي لأن في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب في الحديث الآخر من توضأ فبها ونعمت ومن ابتسل فالغسل أفضل فبالجمع بين الحديثين يقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم والمراد بالمحتلم هنا يعني بالغ الحلم لأن الابتسال من الاحتلام واجب للجمعة وهي للجمعة وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار فالمراد بالحائض هنا يعني التي بلغت المحيط لأن الحائض لا تصلي ويلبث ثوبين نظيفين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويتطيب وإن لم يجد طيبا عنده فليأخذ من طيب أهله وأن يبكر للجمعة أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسر يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصط كان له بكل خطوة يخطوها أجه سنة صيامها وقيامها وفي الحديث أيضا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة في الساعة الثالثة كأنما قرب دجاجة كأنما قرب كبشا وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة وفي الخامسة كأنما قرب بيضة ومتى تبدأ هذه الساعات المختار قولان من بعد صلاة الفجر والقول الثاني من بعد طلوع الشمس إلى صعود الخطيب المنبر إذا صعد المنبر جلس الملائكة طو صحائفهم وجلسوا يستمعون لذكر الله سبحانه وتعالى في الخطبة وبعض العلماء منه الإمام ملك رحمه الله قال إن هذه الساعة من أول الزوال هذه اللحظات فقط إلى أن يرتق الخطيب أو إلى أن تنقض الصلاة عفوا إلى أن تنقض الصلاة والأظهر الله أعلم أنها من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إلى أن تنقض الصلاة نعم نعم نعم المقصود يسطر العورة يعني رداء وإزار ليست ثوبين يعني قميصان نعم نعم نعم نعم نعم لا من طبخ اللي بياخذ عند طبيب ياخذ من قال لهم امي الله فان جاء الا يخطب ولا مجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما نعم قال رحمه الله تعالى فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لحديث سليك الغطفاني هكذا الغطفاني قال لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب فجلس فقال يا سليك أصليت ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين ثم قال لأصحابي إذا جاء أحدكم والإمام فوق المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم وهذا الحديث في جملة فوائد منها أن الخطيب إذا تكل مع شخص يجوز له أن يجيبه لمصلحة الخطبة أو الصلاة وهذا لا يدخل في قولي عليه السلام من قاد لأخيه الصحف فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أو فقد لغى نعم فهذا هذا لا يدخل في هذا لأنه سنخاط بالصحابي لما جاء الأعرابي ودخل المسجد قال يا رسول الله جفت ضرع وهلك الزرع فادع الله لنا وهو على المنبر يخطب فاستدار عليه السلام ودعا ربه عز وجل فنزل المطر واستمر اسبوعا وجاء رجل من في الجمعة القابلة قال يا رسول الله كاد الزرع أن يهلك والبهائم أن تهلك فادعوا الله أن يمسك المطر فقال اللهم حولينا ولا علينا اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأوجية ومنابط الشجر فيجوز إذا خاطب الإمام الإنسان أن يجيبه أن يجيبه في ذلك ايضا إذا جلس الإنسان وقتا يسيرا لا تسقط تحية المسجد لأن سليكا رضي الله عنه جلس ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فركع ركعتين وهذا يدل ايضا انه من السنه صلاه ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما يخفف فيهما وايضا فيه دليل على عدم صحه حديث اذا الخطيب المنبر إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاه ولا كلام هذا لا يصح وم... من جهة السند ومخالف من جهة المتلم مع, انتش... مع اشتهاره بين عمة المسلمين هو خطأ ويقضي على سنة تحية المسجد والإمام فوق المنبر يقضي وإذا دخل والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان قول الشيخ صاحب الزن لا يردد الأذان ويصلي الركعتين حتى يستمع للذكر الواجب استماعه هو الخطبة وعند الشيخ الرجح يقول لا ما لا أن يصلي ركعتين قبيبتين بعد ترداد الأذان يردد أولا ثم يصلي ركعتين والأظهر الله تعالى أعلم أنه, أنه يصلي أنه يصلي ويستمن الخطبة أولى من ترداد الأذان في هذه الصورة وتلك الحالة نعم نعم لا يصلون ماذا؟ لا يصلون بحديث ضعيف إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام هذا لا يصح بل هو مخالف لحديث سريك الغطفان رضي الله عنه نعم قال المؤلف ورحمه الله وليجوز الكلام والإمام ويخطب إلا للإمام أو من كلمه نعم كما سبق الحديث السابق إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له نعم نعم صلاة الجمعة لا أعلم هذا. أين هذا من قال هذا أين جاء هذا من قال أن الصحابة كان هذا يعني من قال أن الصحابة كان فهم هذا ها؟ لا حتى عند الحديث صحيح حديث في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا حديث صحيح لكن لعله يقصد في وقته أوقات الكراحة قال كان في أوقات الكراهة نعم في أخوة الأهدى الأنفين نعم بسر بسر. نعم لا يجلس بعد الصلاة الركاتين جمع بين الحديثين لأنه كان يتخطى رقام الناس فقال اجلس نعم نعم تحيه المسجد نعم يصلي تحيه المسجد لا لا لا لا تصح لا في السفر ولا في الحضر لان المقصود شغل البقعه بالصلاه اذا لو شغلها بالصلاه الفريضة المختار أنه لا يصلي تحيه المسجد بعد الفريضه وكذلك لو شغلها بالسنه الراتبه تسقط تحية المسجد لان المقصود شغل البقعه بالصلاه وقد شغلت نعم تحتاج إلى تابون هذه المسألة وهي مسألة مهمة في هذا الزمن مسألة مراجعة الخطيب الذي يتكلم بالبدع في أثناء صلاة الجمعة نعم لا. لا مانع أنه صح على الله عالم أنه لا نعم هذا مقالف للسنة هذا لين في وقت متقارب هذا ليس من السنة إذا رأينا لا لا, معنى. لا معنى. هذه المصلحة للصلاة والمصلحة تعطيه منديل هذا أمر نسير لكن ما يفعله الحزبيون وشوه لهذا فيه مع أحدهم من أصحاب الليحة البيضاء أنه يستعمل المنديل ويرميه وواحد يفرد حجره حتى يسقط فيه المنديل تبركا بالمنديل ويحملون سيارة الثاني المليونير يحملون سيارة يحملونها تبركا يحملونها تبركا هذا من البدع والضلالات ورأينا العلماء مثل الشيخ نباز يمشي ولا أحد يحمل سيارته ولا أحد يحمل طيارته والشيخ الفوزان يمشي حتى لو ما عنده سؤال يقول لك يرجع ماذا تمشي معه يرجع ومشينا مع الرشق الحمد لله مرات وما أحد يحمله ولا أحد يكسر ذراعه كما فعل محمد حسان يقول الشيخ ما شاء الله كل الناس يحبون كسروا ذراعه هو يحتاج أن يكسر ذراع لكن أن يقطع لسانه لكن, لكن, لكن, لكن هذا من الخرفات وبعضهم يتمسع به يضع يده على ظهره أو على كتفه من مع التبرق أو يشترى الثوب ثوب الشيخ بخمسين ألف ولا كم خم... سعى بثلاثين أو خمسين ألف لماذا هذه سعى لماذا يشتريها بثلاثين ألف, يشتريه ألف؟ ويربوما لا تساوي إلا ألفا لماذا يشتري بثلاثين ألف إلا ويقصد نوعا من التبرك وإلا هو مجنون وإلا الذي اشتراها مجنون أو الباع خائن يعني رفع السعر جدا ثلاثين ضعف لو واحد باعه يعني الشيء أبو ألف أو خمسمائة أو ثلاثين ألف هذا ظلم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم لا لا أبو خارجة يقول أن خالد مريد دخل عليه بالزهير عسكري يعني خالد جاي من الجهاد وحسان يدارس الناس فالتفتوا إلى خالد رضي الله عنه وحق له من يلتفتوا إذا دخل خالد <تصفيق> فقال لا تلتفتوا إنكم أمام عالم يقصد نفسه سبحانه الله الشيخ ابن باز لما الشيخ الألباني لما يحكى له قصة أنه يمشي وراء النبي عليه السلام يبكي يخاف على نفسه أو أنه يبكي فرحا فكيف يقال هذا نرجو الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ويقولون قص هيك الهواريه القصاص والمحمود المسري ومتحسان وهكذا ياخذها لم يعني لا لا بها احدا ويتكلمون بها على على اذاعات والقنوات اذا ما تريد ان تخبر بها بعد ذلك الدنيا كلها زبعت نس الله السلامه عليكم عندنا اتفاق على هذا